قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت مالي لا أرث أبي فقال أبو بكر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 قال جاءت فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها إلى أبي بكر إلى الخليفة خليفة المؤمنين وولي أمر المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا في اللقاء السابق اجماع الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة ولم يحصل عندهم أي نزاع أو أي خلاف في ذلك بل بايعوه كما مر بيعة حسنة جميلة اجتمعت عليها القلوب ولم يحصل بين الصحابة إطلاقا أي خلاف أو شقاق في هذا الأمر فجاءت رضي الله عنها إلى أبي بكر تطلب نصيبها من الميراث من ميراث والديها وقد قال أهل العلم لعلها رضي الله عنها جاءت تطلب ميراثها ونصيبها لكونه لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث لأن الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند النصوص ليسوا أهل أهواء وإنما النصوص لها حرم في قلوبهم ومكان في نفوسهم فلعلها رضي الله عنها لم يبلغها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نورث والحديث كما سيأتي معنا لم يروه أبو بكر فقط ولو كان لم يروه إلا هو لكفى به صديق الأمة لكن رواه أيضا معه جمع من الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك لكن لعل فاطمة رضي الله عنها لم تسمع لم تسمع بهذا الحديث فجاءت جاءت تطلب ميراثها ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت تمهد لحاجتها ولطلبها بتمهيد جميل ولطيف قالت له من يرثك من يرثك يعني إذا مت من الذي يرثك قال يرثني أهلي وولدي يرثني اهلي وولدي إذا مت يرثني اهلي وولدي قالت مالي لا ارث ابي إذا كنت يرثك اهلك وولدك فمالي لا ارث ابي لماذا أنا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي لماذا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي قالت مالي لا ارث ابي فقال ابو بكر رضي الله عنه سمعت نسمع النص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث فهو رضي الله عنه لما يقسم ميراث النبي أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين قرابته أهله وأزواجه وولده لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث الصحابة رضي الله عنهم مقافون عند النصوص والنصوص هي الحكم عندهم وعليها المعول ليس المعول على أي أمر آخر وإنما على النصوص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ماذا قالت رضي الله عنها سمعت النص ووقفت عنده وهذا مما يؤكد أنها لم تسمع به قبل وإلا لو كانت سمعت به قبل لم تأتي تطالب لأن النصوص لها مكانتها ولها منزلتها في نفوس الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم فقال لها رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث لا نورث هذا نص فيصل في المسألة لا نورث قال رضي الله عنه ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله أعول أي انفق انفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لن يقطع عنها النفقة بل سينفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قام مقام في مصالح المسلمين وحاجاتهم قال ولكني هذا استدراك منه رضي الله عنه يعني ليس هناك ميراث الأنبياء لا يورثون والنص ذكره لها رضي الله عنه وعنها قال لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله أي سأنفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه وانتهت رضي الله عنها عند هذا لانه ذكر لها سبب عدم قسم للميراث بانه بنى ذلك على حديث سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم